ولي ما نداود وقال يا أيها الناس علّنا ما أطّق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له والفضل المبين وحشّر لي من الذي ماهي يتفهم يوزعون حتى اذا تهوا على واد النمل قالت نمله قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم, ادخلوا مساكنكم لا يهمي منكم سليمان قال ما لي لا أر الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كف ما اللهم ما تخون وما تعلن الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو ألا تعلو تشهدون قالوا نحن أولو قوته وأولو بأسه شديدا والأمر إليك فظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أحسن إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة هدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فما أنهم بجلود لا قبل لهم بها ولا نخرج منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل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 لو أشكر أم أكفُ وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر. وَأُتِينَ <تصفيق> الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا شفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواري قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع زلامي.